اقتلوا يوسف أو اقرحوه أرضا يحل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين اقتلوا يوسف أو اقرحوه أرضا يحل لكم non non so